بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين النص الرابع والأخير مما بنينا على التعرض له وليس وليس هو الآخر هناك نصوص أخرى أيضا تمس دكر الاستدلال بها في المقام نحن نوضع نظر عنها ونقتصر على النص الأربعة نصوص ثلاثة مضى, مضى الكلام عنها النص الرابع صار القرار على أن نبحثه وهو التمسك بأخبار التحليل وهذا ما عليكم السلام ورحمة الله ما أصر عليه السيد الخوء رحمه الله وجعل هذا نصا على صحة بيع الفضولي وخلاصه ما قاله في التنقيح وفي غيره من, ال... من تقارير بحثه الشريف عدد من جهابه من قلابه كاتبين تقرير بحثه تقريبا كلهم اتفقين على نقل هذا المطلب من السيد الخوي رضى الله عليه وهو انه اخبار تحليل بما انها لم تخرج عمل الشيعة الذين حلل لهم لم تخرج عمل الشيعة عن, عن كونه بيعا فضوليا اذن فهي تدل على صحة بيع الفضولي بالاجازه المتاخره ذلك لان اخبار التحليل قبل ان تصل الى الشيعي الذي يتصرف بالبيع والشراء فيما حلل له قبل ان تصل الى هذا الشيعي فعل الشيعي فضول لان مجرد التحليل ومجرد الاذن بل حتى الوكالة ايضا لو اعطي من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام التوكيل في التصرف بالمال هذا لا يخرج عمله عن كونه فضوليا ما دام أن عمله لم يكن مستندا إلى هذا التوكيل أو إلى هذا التحليل أو إلى هذا الإذن فلو انني وكلت زيدا في بيع داري واخبرت اهلي باني ساغيب وزيد وكلته في بيع داري فاذا باع داري انتو لا تعارضوا خلي بالك وصدفه زيد قبل ان تصل له هذه الوكاله باع داري أنه رجل ما متقيد كان في بالشريعة ما ما مهتم به الأمور صعداري هنا لا يصدق عرفان أنني أنا بعصداري نعم لو وصلته الوكالة رباح يصدق عرفان أنني أنا بعصداري وإلا لا يصدق عرفان أنني أنا بعصداري وعليه فيبقى فضولي هذا العمل الى ان تصل الوكالة ذاك الوقت هذه الوكاله ستكون اجازه متاخره وعليه فاخبار التحليل دلت على ان بيع الفضولي يتم بالاجازه المتاخره هذا هو تقريب المنقول عن السيد الخويا رحمه الله انا الخص عليكم السلام ورحمه الله الكلام اخبار التحليل بمقدار ما يرجع الى بحثنا هذا اخبار التحليل احنا بحثين مفصلا في كتاب الخمس من ما كنا ندرس كتاب الخمس واضن اننا بحثنا مفصلا ايضا في شرح كتيبنا فتاة في الاموال العامة الان لست بهذا الصدد ما بصيرت. بحث اخبار التحليل بكامل تفسدها انما بالمقدار المختصر الراجع الى هذه النكتة انه هل يا ترى كلام السيد الخوي صحيح وهو ان اخبار التحليل تدل على صحة بيع الفضول اولا فنقول أن أخبار التحليل القسم الذي نريد أن نفتها هنا هي طوائف ثلاث الطائفة الأولى وإذا أنا ما مشتبه وجدت في بعض تقارير بحث السيد الخوية ما دي التملح أو غيره أنه نص السيد الخوية على هذه الطائفة بالذات استشهد بهذه الطائفة بالذات ذكرها يعني ليس استشهدوا خاص بهذه الطائفة لكن هذا وضع إصبعه الشريف عليه وذكره وذاك عباره عما ورد في تحليل الاماء التي كانت تحصل عليها الحكومات الاسلاميه الجائره كحكومه كحكومات بني اميه كانت تحصل عليها عن طريق الحرب وكانت تأخذ نساء بعنوان اماء وبعنوان غنيمة ثم وتضعها في السوق للبيع والشراء او تهابها احيانا واحيانا كانت تقع بيد الشيعة واظن انه اذا انا ما مشتبه كما قلت وضعت سيد الخوي اصبعه على هذه الروايه اظن ان نكتت اهتمامي بهذه الروايه ان هذه الروايه هي اقدم روايات التحليل والتي وصلتنا عن امير المؤمنين سبحان الله عليه وسلم. حيث الرواية تقول ما ورد عن الفضيل الفضيل في هذه الطبقه ينصرف الى الفضيل بن يسار وعن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق في هذه الطبقة ينصرف إلى الفضيل لمن يسار ولا شك في وطاقته وجلالته وعظم شأنه قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين لفاطمة سلام الله عليه وسلم عليها لي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله أن أحللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا مصدره الوسائل مجلد تسعة بحسب طبعة آل البيت باب أربعة من الأنفال الحديث عشرة صفحة خمسمية وسبعة وأربعين السند واضح الصحة اسنادي عن محمد بن الحسن الصفار انا يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشة عن القاسم بن بريد إلى هنا لا غبار على صحة السند عن الفضيل الفضيل وإن كان مشتركا بين اسماء عديدين والصادق عليه السلام عنده عدد من الرواق يسمون بفضيل ولكن كما قلت الظاهر أن الفضيل في هذه الطبقة ينصرف إلى الفضيل يسار والذي هو جليل عظيم ومعروف عن الصادق عليه السلام من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على اول النعم قال قلت في قلت ما أول النعم قال يطيب الولاده ثم قال ابو عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام لفاطمه سلام الله عليها احل لي نصيبك من الثيئ لاعضاء شيعتنا ليطيب ثم قال ابو عبد الله عليه السلام ان احللنا امهات شيعتنا لاعضاء ام ليطيب صح الروايه في انها مخصوصه ب تحليل الإماء التي كنا يؤثرنا عن طريق الحرب بين الحكومات الإسلامية الجائرة كبني أمية وبين الكفار هذه هي الطائفة الأولى الطائفه الثانيه مما يمكن ان يكون لها دخل في بحثنا بالذات ما ورد في تحليل الخمس حينما يصل ليد الشيعة عن طريق أولئك الذين لا يؤمنون بالخمس كالمخالفين أو العامة أو عن طريق الشيعة الفسق الذين يؤمنون بالخمس ولكنهم ما يخمسون فحينما يصل هذا المال الى شيعي ملتزم من يد اولئك الامام سلام الله عليه حلل هذا الخمس حلله للشيعي الملتزم طبعا مو المقصود انه اذا الشيعي الملتزم يذهب ويصرخ هذا من اولئك يقول هذا حلال لي ما هذا المقصود وانما المقصود انه حينما يصل هذا المال الى الشيعي الملتزم بالطريقه الاعتياديه يهب له ذاك الشيعي الفاسق او ذاك السني الذي ما يؤمن أصلا بهذا الخمس او يبيع عليا او ما شابه يكون محللا له وتحت هارض هذه الطائفة أقرأ لكم عددا من الروايات كلها روايات طريفة ولطيفة وأظن اختصرتهم على ذكري ما هو واضح الصح سندا اولا الصحيحة صالب من مكرم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل وانا حاضر حل لي الفروج هذا أبو خديجة يقول كنت بخدمة الإمام الصادق أجيه فتواحد قاد حل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق استوحش من هذا الكلام طبعا بحسب الظ... العلم الظاهري خموه بحسب علم الإمام يحصل علم الإمام مطلق الإمام الصادق أنه شنو مقصود هذا الرجل لكن بحسب العلم الظاهري الذي يمشي عليه الإمام صلى الله عليه فزعه وتأ سو حج حلل لي الفروج هذا يمشي بالطرق يستفيد من فروج النساء عادا شنو حلل لي الفروج فقال له رجل رجل آخر كان جالس بخدمة الإمام ذاك قال له يس ليس يسألك أن يعترض الطريق يروح يمشي الزق وال والأسواق ويستبيح الفروش هم هذا مقصود إنما يسألك خادما يشتريها. يقصد بخادم؟ أمة. باعتبار انه الخدام مختئدين في ذاك التاريخ كنا نساء. إماء ليس عبيد العبيد يعني الخادم كان اسما للاماء لا للعبيد, للعبيد وإن كان العبيد هم يخدمون لكن ما كانوا يسمون بالخادم ولهذا خادم ما تؤنث ما تقاتل خادمة على عكس الزمان هذا زمان هذا حتى غير المملوك إنسان نفسه جلوس خدمة البيت إن كان رجلا يسمى خادم كان أنثى يسمى خادمة حتى لو لم يكن مملوك ذاك الوقت الخادم كان اسمًا في مصطلح ذاك الوقت على الإما ولهذا ما يؤنث بعد ما يقال خادمة يقال خادمة يعتبر انه مثل حائض حائض خبتك خاص بالامرأة ما يقال حائضة يقال حائض يعتبر خاص بالامرأة هذا هم، في مصطلح ذاك اليوم كان خاصا بالامرأة فيقول انما يسألك خادما يشتريها او امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة هذا فرقه عن الطائفة الأولى الطائفة الأولى كانت مختص بالإمامة كما قرأنا هذه لو كانت لو كان اختصر على قوله خادما يشتريها أو قل حتى امرأة يتزوجها كان يمكن أن نقول هذا من الطائفة الأولى لكن الزيادة الموجودة أو ميراثا يصبه هم قل ميراثا لعله يعني أمة ورثتها فهم إلى هنا يمكن أن يحسب هذا من الطائفة الأولى لكن الإضافة بي أو تجارة أو شيئا أعطيه تجارة مال خصوص الأمان هذا أعطى للرواية معنى أوسع من الطائفة الأولى ولهذا أدخلنا في الطائفة الثانية لكن كما تعلمون هذا كله لا علاقة له بمال يدخل في ملكي ثم تمضي عليه السنة ويزيد على مؤونتي فيتعلق به الخمس علاقه لا علاقة إنما يقول هذا التجارة التي أصابها أو هذا الخادم أو هذا الامرأة او هذا الشيء الذي أعطي اعطيت شيئا اعطيه هذا بحق الامام يعني بالمرتبه الصادقه من دخول في ملكي بحق الامام قال سلام الله عليه هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه المصدر بلي تكمل فهو لهم حلال اما والله لا يحل الا لمن احللنا له يعني يقصد الا للشيعة ولا والله ما اعطينا احدا ذم وما عندنا لعهد عهد احنا ما فتر عهد بيننا وبين كل من هو مسلم نحلل رجوع إنما أعطينا هذا لجعثنا وفي نسخة بدل وما عندنا لأحد عهد يقول ولا بيننا لأحد هواده هواده يعني مسامحة ما أعد مسامحه مسامحة لأحد فنحن هذا فقط للشيعة هذا ولا لأحد عندنا ميثاق هذه هذه رواية الرواية الثانية من الطائفة الثانية المصدر نفس المجلد مجلد تسعة حسب طبعه اهل البيت باب أربعة من الانفال الحديث الرابع صفحة خمسمائة وأربعة وأربعين عنهم يعني محمد بن الحسن بإسناده إلى سعد بن عبد الله خبر هذا واضح الصحة عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى واضح الصحة عن الحسن بن علي بن رشة واضح الصحة عن أحمد بن قايد هم صحيح عن أبي سالم عن أبي سالم ويعادي <تصفيق> لا هذي قرأنا قبل الصحيحة انا ما اري هذا انا كررت لأ قرأنا رواية الصحيحة صالي بن المكرم ها إذن يجب أن نقرأ رواية صحيحة يونس ابناء أجب أن كررت في شيء ما كررت؟ تعطيتون المصدر في آخر خو يعني بعد إذن كررت الرواية الثانية على كل حال. هذه الروايه الاولى قراناها و اعطيناكم الرواية الروايه الثانيه صحيحه يونس بن يعقوب قال كنت عند ابي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت هذا ظاهره أنه ما يقصد أن الربح ظل عندي سنة وزاد على مؤونتي فثبت حقك في خبارة فلا ظاهر تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات نعلم أن نحقك فيها ثابت يعني هذه حينما وقعت في أيدينا نحن نعلم بثبوت حقك فيها يعني اذا هذا الأموال وقعت في يد هذا الشيعي الملتزم من إنسان إما هو سني ما يؤمن بحق الخمس او شيعي فاسق ما يهتم بالخمس هذا معناها شكل وانما مع عن ذلك مقصرون احنا بمجرد ان تصل بيدنا يجب ان نقدم خمسة اليك لاننا نعلم ان هذا الخمس موجود في هذا وهؤلاء عصوا وما اعطوا إذن يجب علينا أن نعضي فهذا فالتقصيرها من قبل ناس قال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم هذا معناه ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم معناه أنه نحن الإمام يقول نحن لو كنا مبسوطي أليات كنا نأخذ حقنا بالقهر والإجبار وببسطيات كنا نأخذ حقنا من ذاك السني أو من ذاك الشيعي الفاسق فذلك بعد ان يضطر حينما يعطيك شيئا او يبيع عليك شيئا يعطيك من المال الطاهر وذلك دفع الحق الان ونحن جلاس البيت وحقنا مخصوب والسرطه ليست بيننا فهؤلاء يأكل اولئك ياكلون حقنا نحن نغتنم الفرصة حينما صارت بيدكم نجي نطلعها بروسكم ناخذ منكم هذا ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم هذا خلاف خلاف الانصاف هذا قد تكون انت عندك مال تعلق به الخمس هو. معقول لكن هذا ليس لكن هذا الذي انتقل من ذاك السني او من ذاك الشيعي الفاسد إلك ما قدرنا نأخذ من ذلك ننتظر يجي يجيب إلك نأخذ منكم فالضرر المادي يقع عليكم ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك هذه رواية مصدرها <تصفيق> كذلك هو يعني لو كنا نستطيع ان ناخذ منه حقنا بالقهر بعدين حينما يهديك يهديك مالا ظاهر هو ما نقدر عليه احنا فيبقى مال مختلط حينما يهديك يهديك مالا فيه خمسنا احنا ننتظر ذاك نسكت عنك من قولش الى ان يصل بيدك بالهدية نجي ناخذ منك هذا ليس انصار حينما يصل اليك وذاك سكتنا عنه المفروض ان نسكت عنك ما انصفناكم لو كان لفناكم ذلك اليوم نفس المصدر حديث 6 صفحة خمسمية واربعة وخمسين أفا صفحة خمسمية وخمسة يعني محمد بن حسن بإثناني عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر هذا أحمد بن محمد بن عيسى إله نصح عن محمد بن سنان محمد بن سنان فيه إشكال عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله يا هاي اللي لقيانها من حسن الحظ أن محمد بن سنان مشكلته محلولة وذلك لأنه بعد ذلك يقول رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب إذن محمد بن سنان يسقط محمد بن سنان في سند الصدوق إلى يونس بن يعقوب ما موجود فالسند يتوم جعلت فتاك تقع في أيني الأرباح والأموال والسيارات. نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مغصرون قال أبو عبد الله عليه السلام ما نصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم الرواية الثالثة من الطائفة الثانية ما رواه الشيخ بسنده إلى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة المشكلة في أبي عمارة والتي هي أبو عمارة الذي هو مشترك بين العديد من ثقة وغير ثقة لكن من حسن الظن أن الراوي عنه محمد بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وهو أحد الثلاثة الذين لا يرمي إلا عن ثقة فهذه المشكلة تنحل من هذه الناحية عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام على الحارث بن المغيرة النصي هذا بين قوسين لا بأس أن أشير لكم إلى نقطة وإن كان خارج عن بحثنا لكن بين بين قوسين هذا ينفعكم. حارس من المغيث النصي هو الذي ورد في رواية في روايات التقليد يعني الروايات الوردة بشأن الروايات أغلبها راجع إلى حجه خبر الواحد قليل الرواية التي تنظر إلى التقليد مو إلى مسألة مجرد نقل خبر الواحد إنما تنظر إلى التقليد منها رواية تقول أما الإمام يقول أما لكم من مستراح أما لكم من مفزع أما لكم من مستراح أن تستطيعون إليه ما يمنعكم عن الحارث بن المغيرة النصري عن هذا الرجل اللي. هنا هذه رواية جليلة نستفيد منها عدة فوائد منها مسألة الاجزاء يعني من قلد فقيها جامعا للشرائط وفق فتوى بعد ذلك انكشف خطأ الفتوى هو ذلك الفقيه تبدل الرأي مثلا او انا بعد ان قل... كنت مقلدا صرت مجتهد فقيه صرت وراجعت شفت هذا كان خطا فتوه. نقول بالاجزاء ببركه هذه الروايه امالكم من مفزع امالكم من مستراح تستريحون اليه لو صار القرار انه اعمل وبعدين فعيد او اقضي هذا ما صار مصطرح امام جعل هذا الفقيه الجامع للشرائط مصطراحا يصراح اليه هذه فائده جليله نستفيد والفائده الاخرى مساله ان راس الخيط في التقليد دائما يجب ان يكون الحي يعني تقليد الميت ابتداءا غير جائز نعم هذا الحي حينما يفتي بالبقاء على الميت أبقى لكن تقليد الميت ابتداء غير جائز لأن الإمام جعل هذا الذي يسمى المستراح تسترقنا إليه الرواد كثيرون ما قال ما يمنعكم عن زرار مثلا عن محمد بن مسلم الرواد كثيرون ما يمنعكم عن, عن الرواة الموجودين أحياء أو أموات في الرواية يقول مقفة لخلقين أن يكون الراوي حينا أو ميت الراوي روا بعدين موت. وانما وإنما ضغ إصبعه إصبعه سلام الله عليه على الحي ما يمنعكم أما لكم من نفسع أما لكم من مسترح تسترحون إليه ما يمنعكم عن خالد بن المغيرف النصري على كل حال هذا إش بالمناسبة يعني تذكرت ينفعكم في أبحاثكم في قضاياكم نرجع إلى بحثنا قلت له هذا الحارث بن مغيث النصري قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك فقد علمت ان لك فيها حقا هذا هم ظاهره انه الحق ثابت في الاعمال والتجارات قبل ان تقع في يدي هذا الذي هو محمل بحقك وقع في يدي قال عليه السلام فلم احللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى ابائي فهو في خل مما في ايديهم لاحظوا التعبير بالشكل الوارد في الوسائل الشكل الوارد في الوسائل هذا يقول كل من ولا آبائي يعني كل الشعيين فهو الضمير مفردنا فهو يعني هذا الشيعي في, في, في حل مما في أيديهم في خل مما لو كان المقصود تحليل مطلق الخمس أصلا نقول أن الخمس ساقط في ثمن خيبة لو كان المقصود هذا لكان يقول كل من ولا من آبائي فهو حل مما في يده بينما ما قال هكذا في فهو حل في مما في أيديهم يعني أولئك الذين أكلوا حقنا ثم وقع مال منه منهم في يدك أنت الشيعي أنت في قي فليبلغ الشاعر الغائر المصدر الحديث التاسع من نفس الباب خب ظاهر ان الوقت منتهي اؤجل تكميل الحديث الى الغد ان شاء الله